بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فصل أي في تعريف اصول الفقه لما ذكر رحمه الله تعريف اصول الفقه وأنه يتالف من جزئين مفردين شرع بعد ذلك في تعريف اصول الفقه بمعناه اللقبي يعني بمعناه الموصوف له وصول فقه ما معنى هذا؟ قال وصول الفقه أي وتعريف وصول الفقه طرقه طرق الفقه أي أدلة الفقه على سبيل الأجمال مثل أن تعرف أن كل أمر أت به الشرع فهو الوجوب. هذا طرق من طرق الفقه على سبيل الإجمال ومثل كل نهي يدل على التحريم هذا طرق من طرق أصول الفقه على سبيل الإجمال وقلنا على سبيل الإجمال ليخرج ما كان على سبيل التفصيل وهو الفقه مثل وأقيم الصلاة هذا حكم فقهي بإقامة الصلاة الموصول الفقه لا يعطيك قاعدة أن الأمر للوجوب النهي للتحريم الم... النصر المتاخر ينسخ المتقدم من غير خوض في تفصيل الأحكام وكيفية الاستدلال بها أي هذا من تعريف وصول الفقه ثم فسر معنى هذه الكلمة فقال ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة يعني من معاني كيفية الاستدلال بها معرفة تقديم الأدلة معرفة ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير فالمتأخر منسوخ، فالمتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ. وما يتبع ذلك من أفعال المجتهدين مثل يحمل المطلق على المقيد والخاص على العام وهكذا وسيذكر رحمه الله في الفصل القادم ما هي الأدلة التي, يست... التي تستخدم في أصول الفقه نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم